لا اله الا الله القرءان الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهو العلي العظيم لا ذكران في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرمة الوسطى لنفصان لها والله سلام وَالْوَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَبَرُوا هم فيها خالقون الحمد لله رب العالمين mere بكل شيء عليم في بيوت أذي الله أكبر